فَد خَصِرَ الذين كَذذَّبُوا بِلِقَ إَِّهِ حَ إذا جَاءَتهُم الساعَةُ بَغْتَ حتى إذ جَاءتهُ الساعَةُ بَغتَةً قالوا ي حَسَةَنا علىم فََقُنا فيِيهَا وَهُم يَحمِلُونَ أَزَارَهُمْ علىىظُهُورِهِمْ أَ سَ ما